ألا تعلمون من يمرّك لمح البصر ومنهم من يمرّك البرق ومنهم من يمرّك الريح ومنهم من يمرّك الفرس الجواد ومنهم من يمرّك ركاب الإبل ومنهم من يعدو عدوى ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنّم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فمن مرّ على الصراط دخل الجنة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 هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين